شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم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 ما جعل الله مبحيرته ولا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا وَلَا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَامَلُونَ